بَلْ عَجِبَتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينَ أَا إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُل نَعَمْ وَأَنْتُمْ مُؤَخِّرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول آئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما آئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم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 إِنَّ جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّنَا نَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ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 قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربها بني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم إِلَّا إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين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 فإِ يُونسَلَِنَ الْ المُررسَلينَ إذ أَبَقَ إلىى الفُللكِ الْمَشحون فَسهَمَ فَكَانَ مِنْ الْ المُدَحَظين فَْلتَقَمَهُ الْ الحوت وَهُومُلم فَلولأَهُ كانَانَ مِنْ الْ المُسَبِّحينَ لَثَ فِي بَطُنِهِ إى يَوْمِ يُبعثون فَنَبَذْنَاهُ بِالعراءِ وَهُْوسَقِيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مية ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله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 وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولا قد سبقت كلمتنا لعبادنا